nada, no, nada, no, no, no. يصلح لكم اعمى لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم بعد ان اصدق الحديث كتاب تتمت تتمه سلسله عقيده السلف الصالح في صفه الجنه ونعيمها هي الخطبه أسلحة. إلا رب بقيناه ما اقصي لهم من قرة آية فلو فبفتح الباء الموحدة. اذ كان الله ومعناها داعي ما اطلعكم عليه. فالذي لم اطلعكم عليه اعظم وكأنه اضرب عنه استقلالا استقلالا له في جنب ما لم يطلع عليه. بل لما اطلعكم الله عليه اي ان ما اطلعكم عليه ذكره لكم قليل قليل في جنب ما لا عليه من نعيم الجنه هذا معنى قول الله عز لا تعلم نفس ما اخفي لكم قرة عين الذي لا <تصفيق> نهايه له فقال الله عز وجل كبيان صفه عرض الجنه وسارعوا الى مغفره من ربكم وجبنه عرضها السماوات والارض اعددت للمتقين هذا عرض الجنه فكيف بطولها? عرضها السماوات والارض دوله رحمه الله تعالى. عرفها كعرف السماوات والارض. <تصفيق> كما قال في سوره الحديث وذنة عرفها كعرف السماوات والارض. اي <تصفيق> سعتها. وانما ذكر العرض او انما ذكر على المبالغه فيه. لان قولا لان طول كل شيء في الاغلب اكثر من عرضه يعني ذكر العرض فانه اذا كان العرض فهذا الطول في die zette Can I ask you a question? كمية وكيفية من الدنيا وما فيها لأن الجملة مع نعيمها باقية والدنيا مع ما فيها ثانية No, <laughs> يا عبد الله هذا خير، فمن كان من اهل الصلاة دعية من باب الصلاة. ومن كان من اهل الجهاد دعية من باب الجهاد. ومن كان من باب الصدقة دعية من باب الصدقة. ومن كان من اهل السبيان احد من تلك, من تلك الابواب كلها فقال صلى الله عليه وسلم نعم وارجو ان تكون منهم هذا فهذا دل على ان للجنة لابوابا حقيقية ليست رموزا، كما يقول الباطنية افواب حقيقية. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم بعض افواب على باب الصلاة وباب الجهاد وباب الصدقة وباب, الصدقة وباب الريان. وقد جاء ذكر عدد هذه الابواب في حديثين. الحديث الاول This is the father of the عبد الله وضعبته وكلمته القاها من مريم وروح من وان الجنه حق وان النار حق ادخله الله من اي اكواب الجنة الثمانية شهر. هذا الذكر للعدد اثبته مسلم في روابه. بخاري هذا العدد في رواية معلقة مع روايته الاصل الحديث بدون ذكر العدد موصولا. فذكر العدد ثابت في رواية مسلم حديث عباده من اي ابواب الجلة الثمانيه شافة. اخرج ايضا الامام مسلم حديث عمر الخطاب الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من احد يتوتق فيبلغه وفي رواية فيفضغه الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا ادخله الله إلا فُتحت له أبواب الجنة الثمانية إلا فُتحت له أبواب الجنة الثمانية هذا وعد من الله عز هذا وعد ووعد الله صادق فعند العبد اذا توضأ وقال هذا الذكر ان يستحضر هذا الثواب العظيم ان ابواب الجنة الثمانية تفتح له بقولهن هذا الشكر في الحمد لله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 الواو قال في هذه الواو ثلاثه اقواس لاحظوا انها زائده بيها انها مفتوحة. فدخلت الواهو لبياني. أم ان الابواب كانت مفتحة كانت مفتحة يكون اشدد لحرها. والثاني مجيء اهلها. ان الكريمة يعجل المثوبة. ويؤخر العقوبة. وقد قال الله عز وجل ما يقع لبعض عذابكم ان سكرتم وامنتم. قال ابن الجوزي هذا وضع خطر به. ثم قال القول الثالث. طب ان الواوى لأن أبواب الجنة الثمانية وأبواب الثالث سبعة والعرب طاعته في العدد بالواوي على ما فوق السبعة على ما ذكرناه في قوله تعالى ويخدمون سبعة وثامنهم كالقفو هذه عجب العرب أنها تعجز الأرقام إلى الرقم السابع دون يجب ان يقول الخامس والسادس السادس والسابع لا يقول هذا يقول الخامس. الخامس والسادس والسابع والسابع وعلى وصولهم. اعظم اعظم لفرها. واشد لعذابها. واما الجنة فانها الدار العالية الغالية. التي لا يوصل اليها ولا ينالها كل واحد. الا من اتى بالوسائل المصلت اليها. ومع ذلك يحتاجون لدخولها لشفاعة اكرم الشفعاء عليهم فلم تفتح لهم بمجرد ما وصلوا اليها بل يستشفعون الى الله بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يشفع فيشفعه الله تعالى يعني الشيخ عكس المعنى فجعل معنى في ابواب الجنه انها لا تفتح قبل مجيء منيح بل اذا وصل المؤمنون اليها احتاجوا الى ان يستشفعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يامر الله بفتح ابواب الجنه واما في النار فجعل حق الواوي دليلا على انها فتحت بمجرد وصول اهل النار, النار اليه تلقائيا حتى اصبحت بالعذاب. مسؤوليه هذا ما مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه في مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه